وَإِنْ تَحِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَمَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَّبَدًا أَيَحْسَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ